من لدٍ حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منهنذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتيعمتع عن حسنًا إلى أجل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 استقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عروشه على الماء ليبن لكم أيه سنعمل ولئن قلت إنكم بعوثون من بعد الموت لا الذين, الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة الا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقُنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا إِنَّهُ لَيَؤْسُ كَفُورٌ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 أولائك لهم مغفرة واجر كبير فلعلك ترقو بعض ما يوحى إليك وضائق به, به صدرك أن يقولوا لولا زل أو جاء معه ملك إن والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم, وادعوا من, استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لن يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم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 أفمن كان على بيلة من ربه ويتلوه شاهد, منه ومن قبله ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده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 يَدْعُونَ عَلَى رَبِّهِمْ أَنَا نَعْنَتُ اللَّهَ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَذُغُّونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ من دون فَلَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أَلَا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا انحازوا واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل فريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع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 أذنا منهم إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوم تجهلون ويا قوم من ينصر من الله إن أَفَلَا تَذَكّرُونَ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدني أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل لمن الظالمين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 آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بعيوننا ووحينا ولا تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظنموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم من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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال جبني يعصمني وحان بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بنعي ويا سماء الماء رَمَ واستوت عن الجود وقين بعدا للقوم الظانمين ونادى نوح ربه فقال رب ان بني من اهلي وان وعدك الحق وانت حكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك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 بود الله ما لكم من إله غيره من إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسنكم عليه أجر إن أجره إلا على الذي فطرني أ تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا لي يرسل السماء علي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 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به رَبِّي ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا عَلَى ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا, نجينا هودا والذي آمنوا معه برحمة مننا ونجيناه من عذاب غليظ وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا نعنة القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومهم